ماجور ان شاء الله شرف حظك تزكيه اعمالها الأمة يا نور النبوة وآلها شرف حبك تزكيت أعمالها أمة المختار يا ريحانة بك مع يا ابن سر هالاتى ياو مثلك صاين وحفظ من شر الظلم اجيالها وانت يا مخدوم املاك السماء بخدمتك حصلنا أشراف أوسم قلوبنا بحبك الطاهر هاي ماء وحبك يعبد سبل آمالها يا من ربك واهبك على الرتب عهد عدنا وياك بالدم من كتاب يا من ربك وانهبك على الرتب عهد عدنا وياك بالدم من كتاب إلك كل يا بولي من جذاب وسيرتك يتبع أثر من وائلها خدمتك يحسين للعالم شرف بيه كل وفي حر اعترف هدف هاي الخدمة أشرف كل شراف هدف يضمن للملأ استقلالها بصدرك استقبلت يا الرماح ومنك عرفنا مضامين الكفاح ارسمت إلنا دروس من دم الجراح حين الذلك سريت أغلى والهوى ودخلت يا حسين ساحتي القتال ضامي وقبالك طفح ماي الزلال نار قلبك صفة مشعل للنضال والحرب تكشف صمود رجال هوهبت للدين روحك يا غريب طحت بالميدان وبدمك خضيب ضجت عليك العوالم بالنحيب وأقبك الدنيا تغير حالها وأقبك الدنيا تغير حالها صلى على محمد وآل محمد